والذي جعل الشمس ضياء والقمر نور وقدره منازل وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يُفصِلُ الآيات لِقُومٍ يَعْلَمُونَ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لَآياتٍ لِقُومٍ يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها.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 قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله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 الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون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 سبحانه هو وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا امة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون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 حتى إذا كنتم في الفلك وجرين به بريح طيبة وجرين به بريح طيبة وفرحوا بها جاءت هرِيح عاصف وجاءهم الموج وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا وظنوا أنهم أحيط بهم دعو الله دعو الله مخلصين له الدين لأن جئتنا من هذه لنكونن من الشاكرين.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 ثم إلينا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ كما إن أزلناه من السماء فاختل طبيه نبات الأرض فاختل طبيه نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزيّنت وظن أهلها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاه أمرنا أتاه أمرنا ليلا أو نهارا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 أولائك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا ما كنتم أنتم وشركاءكم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 اَمَّن أم يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالابْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُل أَفَلَا تَتَّقُونَ فذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّ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 قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين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 أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك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 وقد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين عيدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة الرسول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 ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبدل لكلمات الله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 فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم قضون إليه ولا تضرون.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 وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ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 ما من لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون على خوف من فرعون وملئهم أي يفتنهم.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 وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوء آل قومكما بمصر بيوت وجعلوا بيوتكم قبلا وجعلوا بيوتكم قبلا تؤو وأقيم الصلاة وبشّر المؤمنين.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 وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، فأتبعهم فرعون وجنوده بغي وعدو، حتى إذا أدركه الغرق قال: حتى إذا أدركه الغرق قال أمت.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 نَوْعًا قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ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 إلا قوم يون سلم آمنوك شفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمنا ما في الأرض كلهم جميعا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 ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا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 ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيم واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين